والذين أنعمت عليهم غير المغبوب عليهم ولا اَفَرَأَيْتَ مَن اتَّخَذَ إِلَاهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إذ هم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم ما كان حجتهم إلا أن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 الذين امنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وان الذين كفروا افلم تكون اياتي تتلى عليكم في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 إِلَى طِيلٍ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَتَى السَّاعَةُ قُلْتُمْ مَا نَدْرِي لَن نُمَسِّكَنَّ شَيْئًا مِّمَّا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يستهزرون. وَطِيلَ الْيَوْمُ ما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغردكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولاهم هم يسعتبون.